أي أحد؟ ونترى الناس يسمعون هذا أنا حكيم لأننا حكيم ما بيكلم الناس حس كل شيء اشتباه آلاف السواد أعتقد إنها كات حكيم نحن نحكم السواد لا عظيم من هاي؟ لا من هاي تبقى بعظم الناس عظيم أنا وحيل أنا منهم أنا الناس مش من اللي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 ما سلطة بقول بخلو جل جل جملة ولا يشيلني بساعي ما ليهم هذا بشر خلا بالسبب نحن مننا ما هو قصور <تصفيق> من من من الله منهم الناس من عذاب الله يزيدهم يعني يعطيهم فيها <تصفيق> الخامس تكاري يا سيدي أستاذنا. إيه، يعني ما هو هذا تساقي؟ ووأشقي منا. نواني على رواج. رواج من همس. ما ما في منا. والرواج هو الراجل الذي يضع يديهم ويرشهم. قال إن هذا رسا رساح مجيد. ساحر يعني واضح من الساحر. ما هو قانوني هو رافل. فرداب رأساح. أخافهم الله إن ربهم الله. نحابي ورش. إن ربهم الله ما هي رسم. إن ربنا الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة ايام ثم استوى على العرش يعني ثم استوى ثم استوى على النور يعني آآ آآ ما في ذلك سوى تحسيط علمه استوى على وسيط ما استوى على عرش على العرش يعني على عرش يعني استوى وسيط وسيط بقوة وبدقة السماوات ما بينهم بعد خوضها بعد خوضها يعني ما عملتهم. ما لفهم ما عجز يعني ما حريت حتى درجة وساعات متحت... متح متحلمهم متحت... بالغطى ولا خلاص تجيدهم حسبةهم متسارعون ويفود ملكهم وصولاً هذا هادست... استيلاء عليها هذا من خوضها يعني الاستيلاء عليها عظم وتبيش منها عظم لا خلاص ولا ما أشيعش كوزي ما ما تكلم بسبب الحين قد بيتعبوا وبراعه استباح جزء العمل تفسير السواح الأرض. ولأنه الله هنا، والما فيها مذح، ما هي مذح الله اللي راح يتمسوك خشنا. ما فيها مذح. ما في أي مذحله. ثلاثان على الله. وهنا الله عمديني على نص، وفُصّلت كذي يستحق المدح عليها، واستلها على رش على تدبير أم السماوات والأرض ما بينهما، واستلها عليها بدرته وسلطانه يظهرها ويدبر درعهار ويسير. يسير على الأمور فيها، يعني هذا اللي هو تلين عقبة. إيه بتوعه ما تحرر له وصل على. ثم استوى على العرش. أقول يا أقول يا بعد ده وش معنا استوى على, استوى على استوى. استوى هم معنى العرش هذي دبل العمل. ها تنبية تنبية أمس ما هم على العرش. على العرش. أحسن بعدها. بدبل الامر ما نشاف الوالدين بعد إذنا. قال الله العظمة وجلاله ورسولانه وملكته ما حد يشفى عندها إلا إذا أذنه لا ما حد يستطيع إنه يشفى عندها فيجيب إلا إذا أذن له يشفى لا في الدنيا ولا في الآخرة لا من هم دعوة الله برسال إلا إذا أذن له إنه يشفع على على عظمته على يعني على يعني على عظمة الله ملكه ورسولانه تمكنه أيوه تمكنه قال تالله لا ربكم قال هذه لا لا نعبد من احصان لا لا العجاء وملاكه والاخراء و اهدي الى اصنام دي بتعبدوها تحبونها يا ابراهيم الهكم الهكم قال لا ربكم تعبدوه يعني يخصوا بالعباده لا تعبدوا غيره تروحوا تصليوا للاصنام ها الحجه هذا لا هذا عليها وتذبحون لها يا اخي لا جد منها من ولا لا من هؤلاء الله هو اللي حارق السماء وهو اللي سيطر عليهم الكل هو يقدر عمره أنا فوض حين في التهاليع لا ده من اللي حارق السماء أو سيطر عليهم بقوة ووو صلبه أنه هو ملك وتدليله إذا نفتي عليه نعم إذا ما لا ولا تمنع ولا تكلم ولا شغله لا تفسر ربكم صعب دون أصلاً لا تتكلموا قال يعني ارجعوا يلعبون وهم يذكرون أنت لأنها رحم الله وطبع في عند كل عابد معرفه الله ان ربك اي خرج السماء والارض ويحل باليد الطهر انه يستحق العبادة وحده ونحن اصلا ما يقبل هذا ما خرج كل عابد كذا تصحى كل عابد الجاوا يعبدوا هم الناس اللي بلا ذكر ويموت يعني خلينا جاههم طبيعه الا هو خلقهم الله نابلوك جاوا الى هنا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 لا خلف الميعاد إنهم بدأوا خلف ما يعيدهم. لا قادر الله قال: الله هوذي بدأ الخلق. بدأ الخلق. هوذي بدأ خلق الإنسان. بدأ خلق. بدأ العيد. مكاد على البدء. هو بدأ على إعادة. هذه خلقهم وما ما كان بحالهم هو ذا بدأ العيدهم ثاني مرة. لما استبعد كثير يلح العظام وهاي رماد. هذا مع السابع ما هذا. مدى الهدي بدأ الخلق هو لا يعيده القادر على بديه، قادر على, على إعادته بل إن الإعادة عادها أسهل من البدء لأن البدء يخلقها من الإعادة والإعادة بيقى عبه مخلفات عبه لا يركبها تركيب يبدأ الخلق في قوة يعيده ليديا الذين أمنوا عنهم الصالحات في قصر يعني وشفتنا في الإعادة قال نهبا يعيد الناس يدعون إليهم ويعيدوا الحرق ثاني ما الله يحمده لجل إجازي إجازي للمحملين وإجازي لألفاجرين كلهم بعمل ليجزي للذين آمنوا وآمنوا الصالحات بالحق والذين كفروا لا يجابيهن هم شراب من الحمد ومعارض بما كانوا يكفرون شر كفرهم بالله وبآياته وتكليل وصله وعاد عماده من الله يعد الله هو الذي يجعل الشمس ريئان والقمر نورا يعني ناهر أسلام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 مواعيد للديون، مواعيد للحج، مواعيد للصيام مواعيد للأعياد، مواعيد للنواسط لتالى المعاوذة السنين والكسر ما خلق الله ذلك إلا بحق يعني ما خلق الله ذلك إلا الحكمة والغرب صحيح ومصلحة لكم ما خلقها فديها بدون فائدة ما بيحلق الله شيء إلا هو الغرب والحكمة والمصلحة لن يصم الله وهم بحديثها يعني زيادة على عن يعني بيحبونها يعني بعض، هذه هم، هذه تفهمها كهم بعد يعني من من جودة كيد. ولا عم على جمر أشياء فواعد. قال هذي يعني هو ده في إن البحر هو بيها الماء مشكلة لا ي... لا على لا يفشل على الأجهزة. هم هم هذي الرماد يعني شغل <تصفيق> جمر. و ولا أشياء ثانية علم الحوز بيكتشفها أغراض حكمة ما هذاك لا بيفهم حكمة حكمة بعض عرضنا المنازل ضبط من الضبط ومن الشمس ومن نورهم ومنازل هذا سبب سبب نقصوا الآلات اللي كانوا بيفصلنا الآيات الدالة على بدرة الله وعلى حكمته وعلى علمه وعلى رحمته لأن اعظم عظيم رحمته إن نعم كبرها الشمس والقمر معنا فيها نعم عظيمة بفصل آياتها لوني على من يبيع سويدرو بعضنا ببيع صورة لكتاب الله ما بيع كتب الله لا بنعمه ولا بحكمه ولا علم ولا بقدرة ولا ويعرف على أساسه والله الله من يع يعني ان في اختلاف الليل والنهار خلق الله في السواة وعض آيات لقومين يتكلمون قال عبد الله خارف يختلاف الليل والنهار الليل مضح بيه طويل ومضح بيه كذلك كل واحد كل يوم شويه الليل غمن هاركي طول أخلافهم كذلك وذا المغلم وذا المبصر يعني أخلاف لا فيها وما فتحت آية ال آية بقدر الله يعني ما فتحت عليها من منافع للبشر مصالح من اختلاف والنهار وما خلق الله السماوات والأرض الآيات اللي يقوم فيها آيات واضحه قال على بقدر الله وعلى رحمته وعلى علمه وعلى فضله ونعمه على الناس هذا هذا قال الآية استقر فيها أجمع المتبين اللي اتبو سحاب الله بخاف من الله استقر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 هذا الاحصابه ولا ما يلعبش الحياه هذا الحياه هذا اللي عم ان الله قروبه الحياه في الدنيا وما هي غيرها وحرف دي كل شيء الدنيا كم الدنيا عن وهم عن فيها ولا فيها لا في في السماوات لذلك ما الآيات التي تلها عليهم اللبي ويعلمهم بأنهم يتفكر فيها من الضرورية ففروا عنها وأعلموا وأولئك ما أولهم النار بما كانوا مكتبون فلا كانوا وصفهم جهنم بحنم بسرط أعمالهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات يعطيهم ربهم في إيمان في جفنهم في جفنهم نعلم هل آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحة الله يهديهم بسبب إيمانهم إلى علي يعملون أصلًا أديهم إلى الجنبات إنك تيجي متعجلًا من إن الله يهديهم فنعمل يبصرهم يا سيدي. يبصرهم يبصرهم الله لما يبصرهم ونطلب يصلي من الجنة جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل جل الله سبحانه يعني أن الجهة من عبدنا جلسة وتعيدهم فيها السلام على اللي حلو بعضهم بعض وتحييهم الملائكة بالسلام والسلام عليهم. راح يتعالهم الحمد لله رب العالمين راح يتعالهم الحمد لله رب العالمين على ما هذا عند ما صلوا لما دخل المتعال. لا لا ما بنقول هذا لا تعظيم الله جد بتفتح كان فصل. تلاقي <تصفيق> حنوا عن الله عن الله تلاقي الله, الله. سبحانه وتعالى اللهم لا يحمد يعني والحمد لله مبلغ بار عن الهمنا عن الله راضي عن الله وعن ترابه ولم يعذب الله للناس الناس الشرص سياره حتى الى الى قال لا لا لا الله لإن للناس كما قالوا يا الله عدلنا يا الله أرمنا بإحجاره ويا الله الله يخذنا بالموت لإن الله بيستجيب لهم جعهم إن, هون إن هوني إن هم يضرب عليهم الجرمين كم كم هاي حياتهم من يموت مثل ما بيعدل لهم الخير الشر ولودع الله الشر ما بي لهم على المستوى لهم قال خلدهم الذين قال الذين قالنا في طغيانهم نبي عذبهم ولا شيء يقولوا لا يقول الله أن الله عذبهم لأن النبي صادق وأن صن الله عذبهم يرميهم بحجارة من السماء و... قال قال الله من كان هذا واحد من عندك فانظر علينا حجارة من السماء وأجلك على من الذي على الله لا لأن الله يشتقي كذا منهم لهم قال خلدهم بنا لهم في طغيانهم عنهم حلي لهم على الله لكش على شكل يسيروا يلعبون يسيروا يعني هم يعني يجت فيهم لما تيجي اجازنت يعني سبته ده سبت ااا والله انتوا رايحين ولا ما ما عجلها من الله يا الله يا الله بالعذاب يعني يجري العجل لنا قبل يوم القيامه يعني لو عجل لنا نصيبنا من الحين قال الله ان كان فان كان فان حيار النصوم استجاب الله له الخياطه منهم اللي عليهم يوم احنا والله با ما نخليهم فيه على امام على شيء يشيلوا روحهم فيه بارهم ما كان يصير اجارهم ما كرهوا بنه دعانا بجنبه اربع اجن قال لما كشفنا عنه وهو ما تعلم يدعون الى من مشرفين ما كان يعني يحضر الله ما عن طبيعة الأنشاد فلا في الجملة فإذا ما إذا ما لا يا الله يا الله يارب يجمله وقاعد راجع على جمل ولا قاعد ولا قاعد يريد عينه وكما كشف الله على هالضرب راح نعرف مثل ما دعا الله لا يحمد الله ولا رجع له ولا يشجع له راح درسنا ويعول على ذا بيعافة وشفاه وخلصها من الملل لا النادبة يعني هل هذا مرحباً؟ نعم رحباً فذلك كذلك لا يستطيع أن نعمل بيجي كذلك لا يستطيع أن نعمل يحب أن يخرج الجعب من البلوة لأخلص الله منها ويعرض على الله ويستطيع أن نستخدر عنه يعني أنه يعجلهم العذاب ونسبروا فديهم ونضعوا ونضعوا ونضعوا عندما يعجلهم العذاب يعني أنهم نموتوا وقال إليهم أجلهم وقال إنتهي الأجل خلاص يعصبها شفره اذا طبيعه وبشرتك. يعني ما ولا عليه لا لا بده فيه ما لا والله ما اجك شديد لا عفى انا داخل انتوا بيحاسبوا في حاجه لرب عندي ما ادري الله يكفر بهم ويكفر بالعالم ويعند الرسول والله بيتعاملوا من, يعني, من يعني الله بيحذرهم قلت له في مضرون هذين كانوا قبلكم لما ضرموا يعني حين بالله وكذبوا ورسل الله وستجاوض آياتهم وجي حدون عمه حذبهم. يعني وعذبهم وأهلك في مستقفلهم وزربتكم تحذروا لا يقع عليكم مثل ما عليهم الله تحذرهم وقد قالوا هذين كانوا قبلكم لما وجعتهم وزعتهم رسلهم بالبينات وما كانوا يؤمنوا يعني وما عملوا وما رضيهم وجي والله ده ما كناش نجربه منو جيمين، بنجأش فيهم زي ما جعلناهم زي ما احتجهم في ما جعلناهم في الأرض من داعين، داعين لهم يعني هم ما جعلناهم خلايا في الأرض. تعمروها وتسرح فيها وتعيشوا على الله خلايا لأنهم دروس يبغى تعملون. لقيت الله كيف باش الدنيا؟ الله ورسوله باي أمور دعائهم استجيب تعود أنبياء أو بعضهم هنا عرضوني قبلهم اللهم صل على محمدنا على آل محمد ولا بحاول محمدنا على آل محمد فما صليت رضاكت على إبعادنا وعلى آل إخراه إن محمد المبي تعود بلي شباب ضلي بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تفلع عليهم آياتنا بيناتهم قال النبي لا يردنا لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو قدر الله أبي سبحانه وتعالى يتكلم عن ليس كي قراش يعني عن موقف من القرآن وكيف كان جوابهم وكيف كان يعني عندما دعاهما قصر كأنه عنادهم قال أنه النبي إذا كان اتلاع عليهم آيات القرآن البينة هي واضحة والحق فيها واضح أياك بينه يعني نبين ناح، قال الذين لا يرجون لقاءنا يعني قالوا مشجين الذين بيقول لقاء الله يعني ما هم مؤمنين باليوم الآخر، قالوا ها شناب يقول غير هذا أبدل، قالوا ماذا ناهم؟ جيبنا نقول غير ذا، ولا بدل، وهم منهم لا يعني عناد وتمرد، كل ما يكون لي أن أبدل لهم من جل على لكن لا يمكن ان من يكون لهم ان يعني ما هو يكونوا لهم ان يكونوا لهم ان يكونوا لهم ان يكونوا لهم ان يكونوا لهم ان يكونوا لهم ان يكونوا لهم ما يوحى لهم ان يكونوا لهم لا يكونوا لهم ان يكونوا لهم ان يكونوا ما ان يكونوا لهم ان يكونوا لهم ان يكونوا لهم ان يكونوا لهم ان يكونوا لهم ان ما له أهلهم القرآن ولا عندي أنا ابن العصي الله إنه يعذب لي في عذاب اليوم العظيم عذاب اليوم الآخر عذاب الجهنم كل لو شاء الله ما تروثوا عليهم ولا أدراكهم به قال يقول لهم إن الله لو شاء أنهم تلا عليهم يعني ما من أول ولا من. ولا أدراكهم به ولا من أعلمكم به ولا من وصل عندهم القرآن لو شاء الله لو شاء الرحمن بعدني ولا من دري قبل فقد لبست فيكم من دبله. لو أن لو أنه مثل قائلنا يعني أنه وجب قد جاء من أول لكن ما ما بل بعض ما ب... تجاوز الأربعين سنة الله عباده يعني اللي ييدرون قال لا بس لا بس شوف في العمر ما بسكلم لب... غير لا ما ما يجي من ولا الدعوة ولا يجي بعد الأربعين ما يجي تكبره هذا دليل على أنهم صادق إنهم عندنا وجب قد جاء منهم من خن حاضر آية الله من خن من دم إنه جاء من الفداح وقالي عنده ومقدماته وكان يرضى الصادق وأمين يعلم أنه صادق وأمين ما يعلم يكذب قراش كلهم يعني بيعترفون أنه صادق وأمين فقدنا بيت فيكم من قبله أفرع تعقلون لما تفكروا تعقلوا إذا أعتدوا ما ملاك فمن أضرب ممن افترع الله كذبا أو كذب باياته إنه لا يفهم بإيمان اني قال ما بحث اكثر واظلم اديد يشتري على كذب كذب يدبد على الله باذن الله, الله حرم واحل قال وهمذب والله تكذب باياته والله اسمه ايات الله ليس عليه يقول يكذب قال تكذب هذا باق وهذا شحر من الاخراف هذا والله هذيك يفتري على الله يجيب ايه من عنده والله يقول الله حرم من عنده نفسه يكذب على الله والله يكذب باياته يفر ضاح ويعبدون من دون الله ما لا يضربه ما ينفعهم المسلمين كان بيعبدون من دون الله أصلا لا, لا ينفعهم ولا ينفعه ويقولون هؤلاء يشفعون عند الله يقولون هذا يبى يشفعون عند الله شفاعة بعيد نسعد في الدنيا والآخرة بعيد كل أهل الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عظم يجرون قالوا إحنا تبي تحضروا خبروا لله أحمد. أن تعالى يعني الله تقدسوا متعال عن دعاء صلمنا عن كل الشريف وما كان الناس إلا أمة واحدة فحث لهم جاء الناس أمة واحدة عرفهم كلهم لهم قطاع وجاء بعث الله عليهم الأنبياء وليحترفهم الناس آمنوا الله كفى قوله كل تعالى في ما نسوا بذلكنا بضلالا وكبوا دينهم في ناحية خائفون لولا ان الله بسبب منها اوعد انها باءعجل الحساب والعذاب والحكم بين الناس الى يوم القيامه انه يحكم بينهم في الدنيا اذا كسا يحكم بين يوم البيانة. يحكم بين وي يريد ان يعلم ان المحب بينه وبين داخلوا الصلب وينخل يقول لك انهم وش بك بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون او لا انزل عليه ايات مفضحه فمش جنبي تقول يلا النبي هذه آيات تنعل على قوتهم لا يؤمنون يعني بي يتغافلوا عن جابها النبي صلى الله عليه وسلم ما بيصدقها يعني قال ما ما هي آية ولا هي على وتقف هو عندنا فقول إنما غيقول الله ما أنا داري وش في علم غيبر الله وش في علمه هو وضيع لكم آياته ما هلكوا أنا ما ما بيدش ما بلبلق <تصفيق> لكم فأنتوا ضلوا معكم من المصدرين أنتوا ضلوا وش باجي من الله هو بيهب لهم آياء هل لا باي من العذاب ولا باي إيه ما هو لا يشيقين فأخذ وإذا أذكر الناس رحمة من بعد الضفاء ومسكتهم إذا لهم مفروض آياتنا من الله أخير عمكرا باستمان الله عن طبيعة المشركين والكفار قال إذا أذكر إذا أذكرهم خير بعد الشرق إذا كانوا في بصائق وفي وفي يا يا حاله في مصائب وجايين الله غدق عليهم من عمر عادي يا رسول الله في بلاك ما بالله يتعافى من بلاهم وصحوا يتنعموا يقوي على على على الدين وعلى انبي الله وعلى رسله وعلى اياته ينفروك كيف معين ينفروك على الدين يقول وكيف كيفين شوا دي الغفي اشتغلوا حين شالوا من من بلاء اللي كانوا يحلبهم، من الله حصلوا يرجعوا في الحرب الحرب الدين. <تصفيق> الله إذا الله المخلوق في آياتنا، يعني على طول ما بي يشمون عارفين كانوا يسيطرون على الدين وعلى الحق على آيات الله. كل الله أصنع وكره. يعني الله يعني مكر الله حاله بكرهم كف ما سوى أمر الله ما يغلبهم إنما رسولنا يكتبون ما تقولون الحفاظ على كلام يعني يكتبون مكر مكر الله الله عليه على مكره تفسير الأطرمطان إنما رسولنا أي والله يعني إنما هو هذا عايش ولا لا لا مكر الله مكر الله إن أعمالهم كلها مكتوبة محفوظة ويجاهم على كل عمل وعلى كل صغيرة على كل كبيرة <تصفيق> هو الذي يسيركم في البر يظهر الله ذاك كذب بنعم عليهم قال ها إن الله فريض يسيركم في البر يظهر في البر يعني بيعمل على الأبل وعلى الأخيل والبغال والحمير وع على أرجلكم فيعمل شو ببتعالج في شو بصحة نية الله خالقهم جعلها تحل في أي زمان، وفاضح على الأسفل وعلى البحر، حتى إذا كنتم في فرق وجرين بهم بريح طيبة وفريقوا بها، كأنها بتسقف البحر وعلى الأسفل وريح طيبة بسيركم فيه جاء عاصر. في البحر في البحر فيه جاءت هذه ريح عاصفة، تحولت هذه ريح عاصفة تشلى سفينها وتحطها وتشلى الموج وجاء أهم الموج من كل مكان وظلوا أنهم محيطة بهم لا ظلوا أنهم قد بايه لكم دعووا بت... الله ومفصلين له الدين في هذا الحال بيدعو الله قبّين سور أصمام مالك الساعة ما عبد يقولوا يا هبن يا... لا قبّين يدعو ما ما الله ما عايش سور صمح من شو عالم عنده وراح قبين يدعو الله مباشرة مزي وديك ترى ما معهد يقر وراح يسب لهم شيء الفرطة هي السيدة اللي تبيعهم من الله يعني الإنسان فرطة بيتوجه إلى الله عند كفاره مع ب اللي ذي كأنها معتمد عليه من ان تقول عنها غريبة تقول الإنسان غريبة الله يبكي. عبد يبلي الله. هذا الدين يعني بيدعوا راحه ما بيدعوا معادها. لأن عندي ثلاين هذه أنا كلنا من الشهرين لا عندي ثلاين الله فلما نجاهم من البحر وحرجوا فردوا إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق فلما هم يعتدوا في الأرض بغير الحق وقلوا رجعوا العباد تر أصدامه ونسيوا ألو عزم يقولوا عزو الله أنهم يشكروا إذا نجاهم فلما نجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يعني أتيها لعليه حالة قراش لأنه كان هناك سفر وها السجارة بيرقب وها حصلوا الحبشان وها سفر وتحصل لهم له وبيدع الله ومخلصين لها الدين بذكرها بنعمل عليهم يعني تقول لهم حصلين عن لكم عنفسكم وبيدع الله فالبحر يا الله وتبسموا إنهم ماتوا تقولوا إنهم لله وقال إنها ما على صنان الله ترمح الله لا الله حين نفس الأنبي حين نفسه بار يا إلهى الناس قال إنما بقى يرم على أنفسكم وفي على الحياة الدنيا قال إنما يعني حين الله السيد وعبد الأرسنان ومهو على أنفسهم وهم بقى وضعين الله ولا لدينا الله تأذر دينه فيه فيه فيه فيه فيه. في هو بلا كافر ونرح على رمانه كن تأذر دينه ما ينظر له ما بلادهم يقتشبوه هو ما جيل لهي في الدنيا باحثين في الدنيا، يدلهم، يسلط عليهم، يفعلهم، وأخره حلال بهم، والبعضين هذا في الدنيا. ما في نجني ويجل... يعني نجلي يفتحوا في الدنيا وكلهم حيث من أصلهم، بسموهم يغلون، يتنقلون، ويشربوا الحموض. ما ما بلعنى... يعني هو لا يعني الدنيا عبادهم أصلاً. ما هو إلا رغباتهم وأهلهم وتبتع في الدنيا. اشبعها رغباتهم. وكيفوه وعوه وعوه وعوه ويخلوه أهوله تسرحل ثم رحل فالحمل وفالجيال وفالغناوه ما مرضي عكم ما الله ما يزعونه على بعض المحنة في فإن نتبيعكم كنتم تعملون فإن نتبيعكم دماء كنتم الدنيا فما من أنزل يهم من السماء احتلاطونه في باس الأرض مما يكون هناك سرعاً عنه فبنى التنهمس ما حايف الدنيا مصرحة وسرعة و... و... وسرعة تنتهي بسرعة لا أرهمها المهنة في الثاني الله ما السماء فاحتلاطونها لباس الأرض ومرجع من العنفة ومرجع في مطارك الدنيا حيّة ورجع بها حوارة وموارة وظاهرة ويمان لكن سرحاً ما جداً ورجع ليه بس ورجع الفتاة ورجع بشيء كما إن وزلناه من السماء وحكو الله قضى لنباث رب لما يكون للناس والألم حتى إذا حدث الأرض الظخرة وزينة وضلنا أهمها وممتاز جميعا عليها فتها اللونا لمنعناها وقد عمناها حصيراً كأولاً أنا أقول لك أنفسنا، أنا أقول لك مية تفاحات. هو حلب قصة هنا، حلب قصة هنا. طبعاً قصة م والناس لها هو بيصير بيصير ذكر ال الظهر ولا ما ما يعني شيء قوي مشاكل مشاكل فيها ووجعنا واحد عن قال حتى إذا أخرج أخرج ربه يعني لل الناس بيطلع بيطلع مو قد فيها بيطلع ووو وكان ويأخذها ويصير على ربه حتى إذا أخرج أخرج ربه هذا زي وزير وصلنا عليها وفجأة جلنا عليها فجأة أرونا لأولها ورجعناها حسدا كعلمت على بالأمس قالوا عليه تاع قاعدين في الدنيا هو فيها على ما هذا من الزراعه والصناعه والعماره ولا والتجارات ووالتجارات والاشوار وقماره والاعلام وسفر المال حين بيحلموا ما يحصل يعني دمر عليهم يعني جزء من في كل زمان قولوا الله تي خلنا فينا عندنا شعره القانون مش في وفساده ومن فديه اما صباحكم كان كان حسب احد ان في الدنيا والصبر كلكم على هذه الايه اخونا والان بامان الله عليهم ولا ننعم عليه هيك رجال الشعبه تودعها اليدها اذا يمكن عند الصوت ما فيش شيء الواحد اسلك ما بعد الكمال إلا النقصان زين سابقا قبل الجاز اه يعني الشعبه تقول لي شيء كذلك نفصل الآيات خصيه الايه يوم الله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء الله صلواته المسلمين. الله يدعوهم إلى دار السلام دار الجنه هذه دار السلام يعني ما فيها شيء مخاوف ولا فيها كوارث ولا فيها مصائب ولا فيها زوال مثل دار الدنيا ودار الغرور. الإنسان بيميل إلى داره إلى الدنيا إلى ومتاعها ومساعها الحياه الحياة وهي وهي دار, دار زوال سرعان ما تنتهي. مثل مثل المطر ينزل ويجي عجية خبرة في الدنيا ويجي جمال وعجار وسماء وما أدري ولا بشيء ولا أحد سكت سكت ولا بسرعة ها والله أن الناس الانسان طبيعته بيميل إلى الدنيا والله قالوا يقولون من أدار السلام الذي ما فيها شيء الذي ما بيجي فيها خوارث ولا فيه بي... ولا بالزور سلام يعني ما فيها شيء من كتراف ولا عدها طير ولا عدم طير ولا, ولا من شيء منه ولا من قبعة الله يهدينا للسلام ويهدي من يشاء الأصنام المسلمين الله يهدي اللي هم يقبل الهدى ولا هم بيتمتدد ولا بيضل عبد للذين أحسنوا خسنا والزيادة شاء الله للذين أحسنوا طاعة الله عبادته أحسنوا أعمالهم لهم الخسنا لهم المفروض أن من الله يا يعني أفضل التواب أفضل التواب على أعمال المرحشين على أحسن ها للذين أحسن يعني أحسن العمل أحسن العبادة الله وفعده ساجيهم أنهم يبغىهم أحسنًا من الله وزيادة العبيهم يزيدها مو فضله فضله على زيادة بالفعل الناس يعني زيادة على ما يشحبون بعضهم يعني بعض في المرحشين بعشر أمثالها ولا 200 ولا 300 ولا 700 ولا من جينا من فاطمه تفضل ما عاد اه تفضل, تفضل. معادي استحقال. معادي استحقال. كده بحق عمل. مع عدم استعجال مع هذا حق حق عملا ما على الحسنات ولا 700 حسنة على الله حسنه في حسن. رمضان يعمل بعده ان احنا 70 ولا اه السلام 70 سلام والله النافله متراص متراص يابا ابي ابي ابي اعطيه الجزاء لهذا الجزاء هذا ما تو برخصنا بعدي هبل من كذا زياده ولا وجوههم كثروا ولا بالله ما عند وجوههم مشي يعني عليها عليها علي علي علي علي علي السرور أو وجوههم يضل يابا ما بيجي وجوههم كثر ولا ذن لها مثلاً كفّاء والمشكّين والفسقين والعصاهم وما هم بيجوا عليها قتلة يهم وذن لها وخزي يعيشهم مرات يذن لها وخزي وعلى يهم شود ما ضمن حمد لا لا يحبوا يهم قتلة ما ين ما هو عليهم شيء يهم في هالأشروق ولا يصححوا وجدتهم فيها خارجين هذا لهم عالجنا ولا دين خسر السيئات هم هم قبل جزاء سيء مثلها ما هو بعض منهم جدار وترى هم هم قلّا فلم الحساب ووجهوهم الله الحساب وفي حديث ما لهم من الله من عاصم ولا حمل دافع لهم يبقي عليهم ولا من عذاب الله ولا يحول بينهم بين العذاب ولا يشتعلهم ولا يشتعلهم كأنما أروشيت وجههم بطعم من الله المظلمة على المساعدة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 يعني خبر بينهم حلل الاشرع حلل الاريح وهم وحده يعني بينهم وكان شركاءهم ما هم لا تعبدون انهر والله ما كانوا بتعبدونه يعني المسيح باب ما كانوا بتعبدوني ولا ملائكه ما كانوا بتعبدونه و... فكفى بالله شهيدا بيننا وضيناكم ومكننا بعدكم لراكم جاءوا كفى بالله شهيدا بيننا وضيناكم ما يجيو ما بنفكر انهم تعبدونا ولا بربناكم تعبدونا وتفاق الله وصل وصد قالوا ليكما قالوا عبدونا والمسيح ما قال أنهم يعبدوه هناك كتبنوا كل رشل ما أسنفتها هناك بايت اختبر كل واحد أعمالك وبايراه وبايراه جزائها وبايراج لباعمالك الحزنة والقبيحة وردوا إلى الله مولاه الحق. ردوا إلىه وهم يحاسبون على أعمالهم ويجاين عليها. وردوا مولاه الحق يعني إلىه الحق. ما ده إلىه ما ما ما عليهم ووجيا <تصفيق> ما بنخرواهم. ما الله ما كانوا ضاع عليهم ديهم يفترضون إنها أليها. يدعيون إنها عليهم ما عاد راح راح عليهم ووجيا. كل ما يرزقهم الله قال من يرضى من السماء والارض ان يملك السماء والارض يقول هو الذي مالك العظيم الملكوت والابصار هذا هو ابو ومن من يحل من الميت ومن يحل ميت من ومن يدبر يدبر يدبر امر السموات والارض يدبرها فسيقولون الله اليس رب السحاب والله فقل افلا تتدون قال ما اتك الله تخلوا اشركوا هذا بعبائس الأصنام وعبائس الملايث فذلك الله ربكم الحق هذا اللي هو ربكم الحق إن تتوجهوا إليه بالعبادة تستسرمونه وتنقادوا الضعاف فلا لا بعد الحق إلا الضلال فإلا الصلاح منه لا بعد الحق إذا أريد إلهكم الحق أديه خلاق وراجق و أحياه و أماته يدب للأغن هلا إلهكم الحق وغير هذا ما لا بعد الحق إلا الضرق. فاللته تصرفون فكيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة الأسلام واذا تصرفون واذا تخلل لهم أن يصرقوا هذا هذا لتحقف خلقة ربي تعالى الندينا في السبوء أنهم لا يؤمنوا قال الله النبي قال جدا... صدقة الله أنهم لا يمونوا ابدا لا أدت إيمانهم محمد ولا تتوقع عنهم ولا تعبوا في سلكهم وفلاحظوا إيا الله يؤمنوا قريش راضي ومهم راضي ومهم راضي. في أن العمل الله انها راضي يقولوا ما هم راضيين خلنا ما خلاص الله ما نحكيها قبل الله ما نحكيها خلاص ما عارف انه محتاجين انه يدخلوا في الحكايه كان حد تكلمت و يعني يقصد انه حق وصلت اذا طلعنا نن بسير بقى على، عن، بار النبي الله وفضل النبي. كيف حال جماعة الدين؟ بيجادنه؟ قال هاي لهم هو بشيء من أصله ما هو من أعلى الله من جود الله. هو بشيء ما خلق يعني خلق السماء خلق ولا خلق الأرض ولا خلق إنسان ولا خلق اشياء ولا بحاب بدا بدأ خلقها هو بشيء احد خلق ثم يعيدها يعيد شيء ثاني مرة وبدأوا خلق البشر بعد يعيدواها جاءت رفضها لا هم ما لا ما يشين ما يصير ما يكسر لا خلق السماء ولا الأرض ولا البشر أحد حكم الله يتجوزهم يعني ما داير لا تاع الخير ولا ما هو الجهاد هذا الجهاد هو كيف كيف تتنازل على الله هني عبادات اخرى عن الله وتدبر هذا ثم اخذ الاخر دون تجزئه الله هو بتاعك كل من يشرك كلها الى الحق ما لا ما عرف ما بيحق لهم حاجه اشورك عرفنا ولا ما يعرف ولا يعلم منها الا الله كل ما والنبي قال من شاء الله يديه يدها وجارا وجارا حتى يهدي لا يهدي دار من هو حد بملك اتباع يتبع عليك دي يهدي حقه ولا في ما يهدي لا, لا حد تمشي يهدي من ما ويعلم ماضيه يهدي لا لا هذا هو احد عدم منهم سيدي هو احد العمل مثل راه دماغي تمام كيف تحكمون كيف وماهو سيدي راهو ماهو سيدي راهو ماهو سيدي راهو ماهو سيدي راهو ماهو سيدي راهو إلا سيدي إن الله يحب شيئا هذا لا ن نعمل كذي ي يعملون عليها عوام نعمل الأوهام وطبعا كذا على الأوهام يقولون ما ما على الله يحب شيئا ما بيتعبون إن الله ما بيتعبون الله عالم ما وش والله كان هذا يفترى من الله يعني ما بعد هذا البرقان إن حد افترح ما الله جل تكلمنا أنا ياده لا يدري إن يكون افترح يعني ماش بقدر البشر يفترح معجزة يعني لأنه ما يجيب يفترح يعني يجيب يفترح. يعني يفترح من يجيب أنا ياده حد افترح يعني فتح وقال إن الله ما الله مجازة ترى من ولكن دي دي بتفسير بتفسير بتفسير بتفسير لا محمد لا خائن دخل في هذا الموضوع. ما له ولكن النهار الكتاب حق النهار تفصيل من اللي بعديه، وتفصيل الأحكام تفصيل الشرايع تفصيل الأديان. لا رجليه يعني ما في ما في ما في ما في موضوع لذلك. لا يحل هذا أبدا ولا يعتبر إلية أشقر. أنت عن الشرايع؟ اه. تفسير كتاب على النبض تفصيل الله سبحانه وتعالى وكتاب الأديان. تفسير ماكتب الله على النبض. وصدق ال الدينيات دياله. التوراة والإنجيل. هدي عادها قليلة منه. لأن أحد الكتب دياله نزلت من السماء. التوراة والإنجيل. يعني هي قدام القرآن قليلة يعني بينديها القرآن قدام القرآن نزل فيه. هو قال لها حلال من الله. عن له جرايع كاملة داود يعني انها موعده وفي بعضه لأن داود هو فضل جدا التورا الانبياء بني إسرائيل من بعد موسى يغب العالمين هم يغب العالمين أم يكونوا مخترا قالوا انه مش كان يبنوا انك يخترا كل فأتوا بسورة بمثلة ويدعوا ماذا لا استطعتمد لله ان يخدوا صادقين يعينوا يكم ها ها جوا بسورة اذا انت بيتدعوا انك يختراه جوا بسورة ودعوه من استطاعته ادعوا الناس من استطعتم من الجن والانز واي يجمعوا يتعاونوا يسبروا سواه مثله وخلاص والنبي باي كرامة عرف هم عاد في الصباح وظلاه في الصباح وظلاه هو الدراج معهم عن القرآن مثلهم بعشر سواه ايه مسؤول والله شو قال ايش مثله ورجع اتحت هالباحة جب عشر سواه قال عجز والله الحمد مثل إن عطينا فضل ما استوى يجمعوا هم استطاعوا من ذلك. مع إن معرفة الصحابة بلغ يعني قد بلغت في عصر النبي يومبعثها الله. البلاعة في الصحابة نهايتها وقمةها. يعني وتظهرها. مية يعني جوبي ومؤتمرات وأسبار اللي إسبار في الصحابة البلاعة. وبع محقا من دول كان بيجمعوا العرب في سوق عقاب عكار في سوق ذيه ويجا شعر على العرض ويجا نخايدهم وقبيحة حكا منافحكم ونهاذي على من هالنهاذي وهاي وهاي حقول يعني ب... في البيت يعني قال حسان بتها قال ها ليش ليش إنك مفبش على خمسه خلص عليا وأنا بديت مس قال بكتن؟ قال قلت كذا وكذا واللي أنت بده ذل عندك كام في البيت في أول قصيدة عجلة أنت قادم في قصيده تخلي الفصاحة في وضع القرآن عشر وحن تقليل في بيش واحد يقولون أن صرف عسل نحن نقول صورة صورة عمزة ما استروا ما استروا ولا يطعنوا الطعام في القرآن من تقدر على حسن بثارة في بيش لقد قال لنا جيخينات البيض يل معنا وأسيافنا من نيدة تقدروا الدماء من تقدر على حسن بثارة عشرة، قالوا هالجف الناس جمع، قلع، مكان مدح، ما, ما هو القليل ما له مكان مدح، البيض يعني معناه ما هو باين لما عنف ضعة ما بيش بيجي لما عنف ضلة، وقولهم تلبيض، ربيض يعني ما هي بينه، على يعني الشعر بيت واحد عشرات كذا سكنت حسن مع التوأمين، انا ارسلت ان ارسلت ان ارسلت ان ارسلت ان من ان ارسلت ان ارسلت ان ارسلت لما ارسلت ان ارسلت عليهم ارسلت ان ارسلت ان ارسلت ما عاد يعني ما ان ارسلت ان ارسلت ان ارسلت ان ارسلت ان ارسلت ان ارسلت ان ارسلت ان ارسلت والبليد ابن مغيرات والمدينة هون داخلة ما بيشمع حط الجهة وأنت ما يساعدهم هم مساعدين على هم ما على ها من يعني النبي حين يصلي بيسمعون برا وحين تسمعوا على ها كنقول إفاض وها على ها بعد كنقول كان ولد ابن كبير راح من شيخ يعني قال إِنَّ لَهُ لَحَلَاوَهُ وَإِنَّ عَلَيْهُ لَقَرَاوَهُ لأن أسفلَهُ لم يقضيك وعليهُ لم يقضيك وإنَّهُ يُعْلَى وَلَا يُعْلَى والله ما هذا كلام بشر وأن ال... كلام خالق القواب والقدر خالج... وأن كلام ما هو كلام بشر لم يقضيك لها قال هذا السحر. سحر يعني سحر عسل قديم من موسى أي واحد نبغى نبغى هذا وععني الحين سموه آمن وقال هذا من الله يعني معارفنا الخصاحة والبلاغة قال ما لبهم كان به وبيسمعوا آمن العرض لأن ذايب الغرب العرب الخصاحة ما بن نبغاه عودناش أحد سمعنا ومن عود العرب من من دخل جاء من من العرب من لا يحج حذروه من عرض ربكه نحن نحررو ابننا هو يسحر ألف بقبيل المرء وأبوه ويسفها أحلام لأوه ويسف آلهاتنا ودخلوا وهم يسترعوا ومعطين على ذالهم لا يسمعون السحر لا يسحرهم ما يسمعون أحد يسمع النبي ولا يسمعون أهل من أطرف الجميع يدري أن هذا أنه شيء معيز بناد. ما بلح نحن قلف فصاحتنا وضلع أثناء ما ما عبد ندري يعني ااا في دولة زي بيشتغلون في كتابه ولا في صاحب بلاغة يكتبوا قصايد يكتبوا آآ لا يكتبوا كتابات بلاغة بيده بيده وحين اشتغل في ألفين لف كتاب في الكتاب. وزي الحين نحن نقول إننا نحن منهم بأعرفنا كلام آدم. البلاغة يعني البلاغة بيخافو هالبلاغات بيده اللي بيشتغلوا في البلاغة هو كتاب كتاب الكلام العربي يكتبوا قصايد الشعر العربي. فقدوا أن الله أكما عسل ما خيار عصر رجاءة مسبلون المزل فأتوا بسرعة مثلها وقفوا من استطعتم من دين الله لن كنتم صادقين هم هذا الفصاحة للبلاقة إذا يبسط رأحل بس قال الله بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولا ما يأتيهم تعبيره كان هم كذبوا مثلا كذبوا بيض القيامة وكذبوا بالبعث الحساب والجزاء وكذبوا بعذاب الله يعني أقدموا بشيء ما هم دارهم بعلمه وعلمه عند الله أنه حق وصل قلنا باي يجيضاقيا ماهو باي يبعث وحساب وقلاء ونار ولما يأتيهم تأميرها تدبوا قبل ما يجيهم تأميره يعني قبل ما يقع لأيك شيء وما حين يقع التأمير يعني حلي يحصل ويحتاج ألم الضمير في بعض المهجة والقرآن بما لم يحصلوا بألمه لمعلمه القرآن بما؟ بما؟ أعود إلى ما؟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 اللي بيقع وعنده ما بيوقع وبيقع على محاله هذول مثل البلدين من قبلهم هذول هم من الانبياء اللي قبلهم شفروا مثل براش كانوا سرب كانوا عايشوا بالدنيا ولا كانوا ولا شيء انظروا كانوا قالوا يمكن رح نفكر ونكذبوا بالانبياء بهم العذاب ولا ذهب قال الله ومن هم يؤمن به ومن هم لا يؤمن به فربك أعلم من المستدين قال الله رعاه رجبي يؤمن به رعاه ما بيؤمن به وربك أعلم بنفس بل من المستدين هداي بالكثير لمهملة مسألة يعني عايز له المصلج من المؤمنين المصلين؟ إله وإن تدبوها لا رضي صبرك رجف كنذي عملي ولاهم عملكم أنتم بريءون مما أعمل وأنا بريء من ما يعملون إذا ما رضيتما بقول عليه فلا رضي قل حالي عملي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 كل واحد باجيها جزاه جزاه أنا عمي. الله لأن ما هو يعرف على الإيمان أنا أؤمن لا نشبرش من دينك فاض تبغى منها ولا بدي من المذهب الطائرة والأديان بعضه وكافل بها يعني رسول الله و... بالقرآن من يوم الآخرة كافل في عبادته أصنام وعبادته ومنهم من يستمعون أليك. لأ بعضهم بيستمعون إليه لكن بعضهم يستمعون الى لكن من يستمعون الى هناك من يستمعون الى هناك من يستمعون الى هناك من يستمعون الى هناك من يستمعون الى هناك من يستمعون ما هناك يستمعون الى هناك ما يستمعون الى هناك من يستمعون الى هناك من يستمعون الى هناك من يستمعون الى هناك من من يستمعون الى هناك من يستمعون الى هناك لا تسمع ليه في الاقصى ولا مع أحد؟ جاتك تهديك؟ شب حمد, حمد. الصمت زي ما معروض. ما بيدبر وين تبر؟ ما بيدبر ولا يقولون بالله ربي صلوا عليهم وساهموا على لهم. وانتسلي عليهم آيات اللح. لكن ما ننتقي هم... منها. الحين يجيبوها أحد عصلي. واحدة واحدة ما أحد. لا تحاول. ومنهم من ينظر إليك الله بعضهم يسكن ينظر إليك الحمد محمد ويشتكي من الرعاية لهم بجد منكاج إنهم بتحجبان فقولنا الله هذا عنك هذه الأمور كانوا يظنون يا الله لماذا يسكن هذا الذي ينظر إليك؟ وأنشطه عرب ونشطه ينادى. قال ن ن عن ماذا ت تهديهم؟ وهم نبي الله وهم عن لا بشرط. أفضل من الله عليا من النجية ولكن الناس أحسن يعني همدي هم يعني ملّا هلعمة ملّا هلعمة همدي دي هم قابلوا جسهم وجمد بعض جسهم وبشأن الأعمال إن من الله العناه الله العناه صار هم دي سفوه يعملوا جسهم من ويوم نشوفهم من من بينهم يعنيهم يوم نحن الله يمندناهم بس تلفرو من تلفت في الدنيا بس تلفرو هذا بمعاد ياجوز السلام لكن كان ما جعدو على ظهر الأرض في هذه لا لأنه بساعة منها فعلوا إذا ما يعرفون أشتبهوا من تلفت في الدنيا بينهم عاد كلهم داخل الثامن ما أدري ما أدري ناسهم وصلوا بتحصروا بتحصروا لأن حتى ودري قال لا أنا ما هذي مشتدين يعني حصلوا الحرارة الساعة تيه في الدنيا بآثرها آخر. على الآخر إلا الله النبي وإنما النبي بعض الذين عندهم أو نتوفي إلى ثم الله يهيدون على ما يتعرضون هذا النبي إلا أنه يهدوا براشة عدد و بعد ما يبدأ عذاب إن هذا حلو من عذاب عذاب مثل ما حلو هود يوم صالح يوم نوح جاء الله النبي سواء سوا بعض ما وعدهم الله أو توقفنا او شفتين قبل ما يطلع إحنا برجعون الله بيعطيناه فينا يعني إيه النبي جالس فات ولا رأى عذاب دليله قالها سواء رهنته، رايحين على بداية على تركيب منك او ما رايكه فاش موثق ما صار اهم دار جاله لكن والنبي اللي بجرى على جنب لهم يوم بدر لان اذا على ذلك ما في علاقه وتدبهم جو ودي جا الناس يجيني صراحه احنا ما هم مشكل يعني اذا هم يوم عادي قالوا يتوفي لنا ما مردعون ثم الله سهدوا على ما والله جادي بأعمالهم تالي يأتيهم عليها ما هو غير أنه من أعمالهم شيء والله ما في شيء يخطو بها ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي يبينهم بالكسر يوهم لا يرغلون يبين جاءنا فاتأتي كل أمة ولديها ويقضى روح بينهم حكم من عمل إذا تحاجلنا عن إيه وقت فالله فالجر فتحاننا يحبيني ولا يوم يعني هو الهند ولا كربطة واحد؟ هم جا؟ أنا ما أقول كل ما أهم المحبين؟ أنا وأنا. الله ما مخلي أحد غير الله. يعني العقول حالها دي لا لا الله على لا. نبي على اللي كانوا في بلاد العرب وفي بلاد الشام والعراق. مثلاً بس ما رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل هذا مدخله. الله مهم قصنا هم اللي عليه. الحمد لله ما الله علينا لأن إحنا عارفين هم ولا عادين من هم, هم من ما نبين الله إحنا عارفين را... ما رس <تصفيق> بعث من الله الأمان ثاني باسماء الصلاحي وضع أثامهنا في جرف عرب ولا في أشام ولا في آخ. جاءهم أو أجيال أهل جذع عرب. ويقول لم تفهموا كانوا صادقين. قالوا مش فينا بها هواح عند البعض. من بعد بعض الرسول بايعهم كل رسول الله ومشهور الله يكون بينهم بالحب والدخل يعبد الناس. لنا الجنة اللي بعثنا فيها الجنة هو واحد من رجال العداء وما بلاش على على بلاش على تقليد هو واحد كل أمر نفسي ما ما, ما, ما شاء الله قال قال نواه ما عندي ولا ما على على يعني فضلا الغرض والله إلا ما شاء الله الا ما أخبر الله به. لكل أمور العدل إلا أن كل أمم عادل عذابها عذاب زبها في الدنيا قبل يوم جاءنا. كل ما معه في الدنيا إذا جاء عدلهم فلا يسخرون وسخروا ولا يسلمون إذا حصل ذلك العدل وتنقلب عند الله حين يعذب عدل الأمم الدنيا إذا حصل ما أنا أقوله أجلهم يامد، أجلهم يامد أقوله. ما فين ما عمل ما فين يعرض ركبا، نزل، استهزيل هذا استهزيل الذي يخبط بوجه سجع سجع الله. الأرآن فين أثاث معذور ضياف الأولها ربنا لا يستعين بهم من دونه. لا لا هروش بني عند الله أنجس تستعينونه. تقولوا يا الله وش معكم فيه نقاح هذا العدد وش بجلكم فيه من قام المصرحة ما فيها راحة وش بتقول سببه هذا ما هذا سأل رحمة أبن اللي يقول يجال عدد ما هذا واحد تعجيل لا شيء ينقف راحة رسول الله ينقفه من قام المصرحة هذا ما وش معكم فيها عدد مقاحة ما فيها أي راحة ماذا استعجل منهم يقولون يوم؟ أثم إذا ما قال الهوات الحميدة عباس ما عجل أكثر الإيمان قال آه لا وقد أمود الحميدة وقد تنهبه تستعجلون وقد تنهبه تكذبه ما عجل أمود الإيمان بحميده ثم قيل للذين الضربوا في بعضها بطلت إلا أنه ما كنتم تفسيرون وبعد ذلك العباري عندهم هاتفوا يهمل أن يعجبهم الله منه انه بالي عذاب بالي ملياره هو عذاب كان هو حق لا يشتفو الكفار هو حق العذاب لا كل ايو ربي انه هو حق انه حق واحد لا يخدمه الله وما انتم بمعيزين ما ياتم بتعييز والله تهربوا انهنا عادي اشتري حكم ما يحكم الله وانتم عيزين ما نقولش هكذا يا أستاذنا. والله، لو أنتم نحن طلابنا نفس في الأول أو في الثاني يعني لو مع كل نفس طلابتي يعني أصل اللهم وحازت ما حظيت هاي واليوم اللي تبتدي لو لا الأول تبتدي به من علاج لا ما هم صحي. ناوي تبتدي به ولا معاملنا ولا نقول. وأصر وأصر الندم مثلاً على الله على المشركين مشكين قال الله كيف بعدين حالك مين بالقيام؟ لكن بعيشنا رجعنا، أي برو بعنده ويجي عظيم وندامه شديده وما يسبرها ما هم لها، بيجهم اللي المتحير يعني لا بتحيّر، مثلاً إذا بيحب يحب يبى بس ما ببيتحاذا، مشابه، بيسبر الندم، ما بيسبر صيغ ولا بيرقص ولا مثلنا هذا بدي الدوياه فالمصامن دي بلها بلها ودهر ما حصلوا دواعي العسل، ها الدوياه الدوياه سهل، تكبه لا ما لا قبل ما بلمندو دله وظهر وما عبها، من اللي حاول كده، بعد كل شيء، ما عبها وصير يكذبها، هيه، ومحبها ومحبها. ومحبها. ومحبها ومحبها ومحبها ولا عيد حاكة ولا شيء، ما هم ما عتدي ما عادنا ما عادنا، وكمية بينهم تجس تبغى هذا وذاك ما راح ما حد النار بغير دمت ألا ان الله ما في يعني يدور مشكلتين لا في سماوات ولا في الارض للجميع بدون خلعبان فرسان ارى ان وعد الله حد ووعد حد يوم القيامه باجي عذاب وحساب و ويجي و جهنوم ولا لا علم ما هو خارق باليوم الآخر يؤمنوا بالله المستجيب هو هو وحده الله اللي وإلهي ترجع وباترجع على الحساب بعد الموت وحياه وحياة يا أيها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم ما بداعكم بداعكم يقرأ نجد جاءتكم معذور من ربكم من الله وعقول عون الله الكتاب على سورة صدق وشفاء لما في الصدور يعني هو ببعد شكوك تجاه دي فالعجيزان بي يعني إذا سمعوا القران بيجيهم طمعناه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 وفيه الفدأ ورحمة الله منه نعمه عليه قل نعم بفضل الله وبرحمته فبذلك فالفرحه هو خير من ما يجب عنه كان في في المؤمنين أن يدسر الله عليه وسلم وكان فيه فتح ولا نعمل شيء في الكنيان والمشكين يترعن في الأبوار في الثيارة في آسف في الدنيا وفي ثرف وسعه كان المؤمنين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 نأخذ من فضله رحمة من الهدى والنور من جاه وياكم ويا هذه الصور هذه من يا البراعم وما أدري على من على رجاء خلق الله فحولها وحاولنا نجد عنده رحمة جاراتنا نحن أعماله وحاولنا نجد ماش عز للمؤمن يعني هو بيجي يشكو وراح معنا بده قال له بده يعني مش عارفه الفندقه يعني راح معنا يعني هاي يعني صودا يعني حاجه هي جاب وراحنا وهي سعيده المصالح مصار؟ مصار. والآواش النعمة الله لكم نتدي. يعني الله نتدي إن يقولون يقولون شديد. قال ها حبذوني نعمة الله لكم نتدي. فجعلت منهم حرام وحلالاً. الله عز وجل خبف الله عز وجل حمل الشتى يقول لي حرام لي حرام أما الله شكته الله لا خدف عروه. خبز الخرز الله لكم ويبعده. واللي قالوا حرام لا حرام والله عاد ناكل هذا التهذيب حد مو بعضهم يحلو الله انت كلم اول دكتور الله هذا انت كلم موضوع ثاني ان شاء الله الذين يختارون على الله كذبا <تصفيق> يوم القيامه خلاص بتكذبوا ولا اني اختروا على الله بتكذبون يوم القيامه وش بتكذبوا هو يعني هم كان حتى يقولوا ما عندكم اليوم والجامعة لديكم مستخدمين به ولا يتبالغوا فلن تبديل اليوم والجامعة هذا يبن في تعنظارهم إذا كنت تفكروا في اليوم والجامعة لابد من يقولوا ما عندما تدعوا إن أو الله أولي يفضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون الله, الله تخبر على الناس على المشركين والناس يمع بهملهم ويمدهم في أعمارهم وفي ألزاقهم وفي عافية أبدانهم وكذبت أموالهم وأولادهم يرسل لهم العذاب ويرسل لهم الحب بالهم بطريقة الحب بطريقة في الدنيا والآخرة. <تصفيق> أنت <إنهم عدلهم العداد. تصفيق> يعني ما شفتها مع الآية إنما عدلهم العذاب لا لا بيفترأ بيفترأ على الله تزيد ويتفروض يوم الجنة. المفروض الله عذبهم يعني الله يفضل العدل لا اسمع عذبهم بل أمهلهم هو الدنيا ومد لهم في أعمالهم واستعمل في أرزاقهم. و... سألنا بهم. سألنا بهم، لكن بعض الناس ما رضي، لا رضي منهم. الله عليهم. جاء <تصفيق> الله النبي وما تكون في شيء، وما تسبو منهم القرآن ولا تعملون عمل إلا أن شهود شهوة. اتفقنا فيه. بوظيفية. قال الله عالم كل شيء، أي شيء يكون، شيء في هذا الإنسان، ولا أي لواه يكون هذا ولا أي عمل يعمل هذا الإنسان إلا والله حاضر عليه. من عليك وش يعني الله حاضر بعلمه خلي يعمل اللي يفعل عمله. نادي غيب عنه شيء من أعمال البشر الله. وما يعزمه عرض بسم الله تعالى على رأسه الأرض ورأس السماء ما غيب عنه علمه. متقالد الله وراءه ولا, ولا أصل منها ولا وأكبر له يعني عالم متقالد الله في السماء والله عالم. يعني قد يلمون من عندنا هن بيجي عليهم. الله أخبرهم يحاولون علمه بسعاد علم الله ومراقبته بأنه يحاولون على كل صغيرات بيها يعني الحمد أنه بت... حديث من غرفية جابة رفينه والله عملت لأنتم باشلينه فالله حاضر فيه قول لأنه يجب أن يجب الله حاضر قول لأي عملي... شعب نشعر الحياة في الدنيا الإنسان فيها الله حاضر يعني وما تلومهم من القراء ما عاد يعني الله حامل كلهم بأعماله بأعماله هو أهم تبي تبتدي في الحين تكتب تقرأ عليهم القراء والله ما على كل عقل ما يجي على في التعظيم الإنسان تقول القراءة متذكرة عظيم ما عاد الله في جدنا يعني عندك رأي إيش؟ ولم يكن أخبر نصر الله في كتاب يعني في علم الله مكتاب في علم الله يعني في علم الله ما يوجد كتاب هناك يعني الله, الل الله عالم به الل الله يصدر لنا مثل حذبه واحد يعني في الدنيا بيسجل كل شيء المسجل ما بيضيع لا ما حذب دينه لا شيء يسجلها يسجل يسجلها في كتاب ما بضيع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 ما يغيب عن علم الله يغيب عن العلم الاشين وهو محض ضرب النكتة ثاني ولا ولا منا ما يهدهن نجيبها بتكون صور الأشياء على صور صور الهز ويا يعني هنا فل يخليها يرى نفسه يرى نفسه وحب الاجرام عصي فقال الله عز وجل عليهم أيديه لا الله يعملون على خاطر في علي هذا ان الله بديها سوا سوا لي رحنا جميعا ان اذا انكم مايش طبي ييه فسروا او عملوا وش في الدنيا واحد واحد واحد واحد, واحد. على بوسنا يقول يا ربنا يلا بدنا النار مشده في الفضائل والحج ثلاث هل تفصل بها الحجر الله ربما بعيدنا لا يتشفد عليهم أسراتهم أيديم يعني كذلك عليه أجب أنه يعني بيت تتصورته وهو بداكره عمل بيده وهو بيجادر وبيتحاها الإنشياء العصيه ونجاشرها م... الحين قال الله انطقنا الله الذي يعن فيه الله لا نطقنا الله بها لا أحمر اهو انت قلت قاعد يجي على بده قرار وصيره عمله شايفه ابلغوا الشايخ يعني الشايخ مسان عمله الشايخ قال لا حصور خلاص حراي تريد انقلها اسويها وديت عشان ينفعوا على هذا ابلق ابلق والسلام هنا قناه يا الله يا الله هو عامل زين قال الله الله رحمك على ابلق ما ديان فاضي اول دين محافظه لا لا قومي اعمل من ذورك خدمي لما ذورك الله من و أهراء الذين آمنوا و خانوا هذا الأول يا الله الذين آمنوا بالله و أصدقوا و اكتبوا و سلام و معصية الله ما بيعصوه لهم البشر في الحياة في الدنيا و في الآخر الله في, في الدنيا عاد ما جميلة الإنسان عاد في فراش الموت البشرها البشرها ما نفهمه البشرها ملائقة إنها لا يغضب ولا يحزن ولا ولا يعري يأمنه من عذاب الله ويبشره بالتوار قال إن إن أسعد رحمة مطر مطر عليه الإنسان ساعة موت المؤمن ما عندك الأمطارك على ولا أولاده ولا في الأرض في فرح وسرور يعني ما ما عليه يوم مثل هذا اليوم أفضل يوم مر عليه في حياته من فرح وسرور والبشرة يستجيب في نفسه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 له من البشر في هذه الدنيا، ونحن الحين جرب باينات، وفي الآخر، الحين نبلاه بعث الله نتفضل من أي شيء بشنو؟ تشير يا ولية الله بالخير، بأخبار عظيمة، الأمن الأمنه، لا تبتدي الكلمات الله، يعني هذا بعد من الله ما هم بدل يعني حق لا بد لا يوفي بعدها الله سبحانه وتعالى. لا يمكن ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك ذلك من اجل العظيم، هذا هناك افضل من اجل ان يكون هناك هو من الدنيا، ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من ولا يحسن كذولهم الله هالنبي حالات في هذا المكان هم شقين حبيك عند بوك يكذب بوك يشتاجوك ويعني يقهروا على الله ولا يسمعوا ولا يحص لا لا يحسن كذولهم عند الرحمن إن العزة في الله جميعا ما هو على الله من من من همشك ما... الله عزيز العزة كلها هلا الهل... هل... العزة يعني القوة ب... ب... ب... قوة سلطانه وعظمته وربوبيته وإستيلاءه على منتسراته الله عزيز مهو لاحق لهم لذنبهم نقص في عزته العزة حيو الله رح تهاكم لهم هل يتهديدهم؟ العزة الهزمية وهو بيقهرهم ويقول لهم مسعزين في الدنيا ومتكبرين الله بيقهرهم بقدرتهم وعزته ويعذبهم تسليه للنبيه هو الصنيع العليم هو داري وش بيقل وعالم بأعماله ويجأزهم على أعماله يسمع كل قلمة يتكلمون بها كل قلمة يتفرون بهذا وكل عمل يعملون سميع كل قلم يتكلمون فهو كل عمل يعملون لذلك يجب علي على أن لله من في السماوات ومن في الأرض أهموا أهمون كل الله كل من في السماوات ومن في الأرض يثبته في تبنة وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء هو الذي يعبدون الله، ما لا يشركه الله، ما بيعبدوا ما الله، ما, ما بي ما ما بلعم أوهام بيقدرونها ما هي الله وصي وإنهم الله, الله يعبدون يعني الله يعبدون إن عليه ما ما هي الله فيه الله منه ربكم صح الحق لان هو اللي يجعلكم الليل تسكنوا فيه من أعمال النهار من الالهاقات اللي النهار حصلت من اعمال ادحاب يجعلكم على يجعل الله بالليل تسكنوا فيه تشربوا دم من التعب ما بيجي تعب لو بتكدد ما شاء الله بيزال التعب عنكم والنهار بخير جعلهم بخير يجعل عمل تاعنا بخير تشمل إن في ذلك الآيات الذين يسمعون في ما عندنا إذا نظر في ليلة النحر، بعد نظر في آية على رحمة الله بهم بدرة وحكمته. قال استخد الله ولدك المشهدين. قال لا إثبات ناس الله من الناس. قال سبحان الله سبحانه يتعرض الله لكون ولد. هو الغني هو غني ما هو في حاجة ولد. لا هو ما في سماوات هو غني ما في سماوات الأرض هيلا كلها من خلاه. هو في حاجة يابله ولد إن عندكم من سلطان بهذا دارهم عم دليل على هذا اللي يدعيته من الله ولد مع هذا الدليل دار معهم أتقولون على الله ما لا تعلمون افتراء الله شيء من تدارين به هذا الدليل أأ ما بل ما ما معهم الله ما معهم به علم ولا عبده ولا برهان إلا الذين افترعون على الله الكلمة لا يفنعون. ليفترا على الله كذبوا، يعني ما هم ناجحين في أعمالهم ولا هم, آه... هم... لاحقين، ال... ما هم فائزين في الدنيا، ولا ناجحين، بيخسرون. متى عم في الدنيا، بس متى عم بيتعب الله، متى في الدنيا بس، ثم أنا مرجعهم، برجع إلى الله، ثم ندبهم العذاب الشديد، بما كانوا الفرود، جاء عدفهم سب كفرهم، وقال الملك بنات الله يعبد رصنا.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 إن كانت تذر عليكم مقاماً وتذكري بايات الله فع الله توقيت فأجمعوا الأمركم وسوى وتعقوا ثم لا يكون الأمركم عليكم أمساً ثم تقوم إلي يوراكم دروب كان نوح يكذبوه قومه ولا ربو يسمعون ولا يحرم قال إذا كبر عليكم يعني كافرت وثكّز عليكم مقاماً وإذا كبرتكم بايات الله فأنا قلت على الله توقيت وأثبت على الله أنا مصد على رسالتي ودعوتي الدعوة لا توحيد الله ونبدأ بدأ ألعى سلام فعل الله يتوقف فأزمعوا أمركم وشركعكم وتجمعوا جمعة كلهم أنتم وشركعكم يعني أنتم ذلك لي بتعبدوهم تجمعوا كلهم ثم لاتن امركم عليكم أمها حتى الله تحلوه أنركم عليكم لأمكم ويهدلكم ثم قبوا إلي يعني روحوا عليهم ومتلون تحدي تحدي تجمعوا أنتم وقضوا وقضوا لكم سعروا صلاة وإسلام وشغلتهم ومتلون تحلصوا منهم ولاكن ضرور ولاكن هم. تحدي منا؟ تحدي منا. من. عندك استحذ الله أن الله معه أبدا. والله شرقت تبيه؟ والله شرقت تبيه هو على الله قال الله يتوطش علامة صدق على الجعول ولا أنا تفطن فت عنها أبدا أنا متفطن الله ما سند عليه وعندي استحذ الله أن الله بينصر عليهم إذا كنت سبتش عليهم ووجدناك كبراس ووجد أخن من مداري بهم يجمع يجمع عنده وشرقه ومالها وهذه وعلى الله ولا تنظروني ولا تنظروني فانت والله تقوم اذا مليتم سألتكم ما ابي فما انت من اجل خش ديار من عقب ما ايابتي ما منكم اجل حتى انه مسلم تيجي تقولوا يعني انكم سبحان الله ما رحم الله الناس انكم من ان اجلي الا عروه هو مشان اكون من المسلمين فما... من... ما ما اجيكم من الله. والله ان الله امرني ان اكون من المسلمين يعني من قاعدين فكذبوه ناظيم فنديناه من عوفهم وجعلناه كذبوه وجعلناه الله هوهم من عوفهم في علم الله كيف يسب سفينة لعل مهبه جبريل له جبل يحبله كيف يسب لنا يقطع عليه شجرة ويسبرها هذا ولا منه هو سفينة في الصحراء ما به لا عند البحر ما الله طبعا سفينه كبيره على ما حط الله اللي توزع توسع هو هو وحيوانات الارض الارض وكل اذا كل شيء ممكن يزوجين اثنين يعملوا مساحين حملهم اللي حين انت عندي عندي على محمد هم جاولهم قال يتجمع مع اسد ولا أسود ولا شيء كل شيء والطيور ولا هذا كلها يعني الحين البشرية عايز يسكن البشر, البشر مفترض يجي في أماكن ما حد يده ما قدم في الأرض كلها الحيوانات الحيوانات ما هو له بالسكان يعني ما جاء اليمن والعراق وبالأشياء معنده وفي يعني عادا في شرق اللي عند الطرف يعني ما بيش ما بدي ما بتمتزل ما بيدخل أرجع الله ما سقط في الجبال. لا والله على مفجع الدنيا بعيدة. ما عندي جبل فيها سكان. ما يكثر من البشر في بداية البشر. تاريخ البشر. <تضح البيض> ما هم غلق لأول يا كذبوا. ما هم غلق ناس ما أجابهم لا ما الله غلق. نزل لي ثمن ما بقي سكان الأرض من ذبيس الله معانو بس. ما بقي نعم والله ما أمر الرحمن فيها منك في الزياده الا ان هذاك عمل ما الدنيا كلها يعني يهم منكم الصوره اي بلغنا لكم ما حالي بلغوا القضا قلت على بشر على جنب الباب وفي حضر موت عارض محمد البشر سبحان الدهر وبزينه في اللي يال ما يوقع حدنا انا بدا عندك انا بدا لك نسامو حامي لا لا الجراث لعيا من الله تستفيدون ويجالب بتاع هؤلاء كل شغل الناس منهم. يعني نقدر يفهمون. يعني نجرب يعني نقدر يفهمون باقين على الجراث. فلديناهم هم خلق فرقة. يعني يعني الله جيه يعني الله هم خلق فرقة خلفوا دولاهم ولينا كرابة. أن كرابة برعاده لازم ان عذابه انها انبل ما كبر هذا في المرحله ايش كان عليهم يعني على حلقي الذين فتبوا ايوه كذا فنظر كيف كان عاقبه المنذري يعني الجن ضلوا حد... يعني لا يشب ويجي... ما ركوا بعض لا يشبهون مصانع اهم حاجه ما حاجه على ثم بقى هنا بعدين إلى يا دعون بحر ان بها كذب كانت الله النبي nu kijk je naar de naar de kijk. Nu ga ik naar een kijk, ik ga naar de kijk, ik ga naar de ik ga naar de kijk, ik ga naar de Ik ga naar de kijk, ik ga naar de kijk, ik ga naar de ik ga naar de ik ga naar ik naar ik naar ik naar ik naar ik naar ik naar ik naar ik naar ik naar ik naar ik naar ik naar ik naar ik naar ik naar ik naar ik naar ik naar ik naar ik naar ik naar ik naar ik naar ik naar ik naar ik naar قالوا ان فساد الدين فذلك الله بما المعتدين الدين يريد انهم ما عليهم عظيم يقول في عاد ولا في فساد ثم من بعد هذا سبسل يا ولا يعلمهم الا الله لا يغفر في ايها الناس فاذكر قال لهم الى الله يعني احنا عادي كنيس يعني بدهم ما الله وحده من هذه ما بعافين؟ بعافين بعدين مو شاور؟ ماذا خلاص صلاة؟ ما يبغى خلاص في أحد زمن مو شاور؟ إلى دعوانا ما له بآياتنا. المغافلة بالعلم بآيات يعني تدل على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 قال موسى لما جاءهم يعني يقول إن السحر أسحرهم هذا أكذب هذا سحر العصا إحنا حطنا العصا ويجها الله بمحذوف يا سيد بعد ما يعني يقول لما جاءهم إنها سحر هذا سحر العصا سحر هذا ولا ولا السحر ما بده علينا ما بده ولا ينجح في عمل ما ما ينجح وما وما مساعي طبعا على على الساحل اليوم، أنا يعني ما درس سحرانا يجيء، مسجد وامر، مايا، قلتها حياة ما بسويش، تخيرنا، ما ب ما بفي حس، ما في <تصفيق> الله كله هاء، كله هاء، كله حبال العصي، هو خلص ولا حاجة، وين أخباره؟ وين أخباره؟ قال مسحنا دشوا مع بعض. قال عزيزنا قال يا أباي في سورة قال قال في العارض ملاعمة. يعني تخلينا من عبادته. ما جدنا عليه أباي نحنا من عبادته. له له على أصلًا يشابه أبوه آبائنا ووو وش وش ويأكلون لك ما تبيه أو الأضعة اللي بتنشوله، على على مصر، ورانا عندنا في ماضي منيح، ونخرب حاسمة نحن من وقال في العون التوني يكون لساحب عالم، يعني كان في هذا جاء موسى بزهر، وأنا أشتيء كل ساحب عالم في مصر يجي. إتباع بقىهم موسى وما منها مهم منها الا اكيد يعني يعوه من الشعب يعني يهم اشعب المصري ان سعد حاسر سعره ولا يقدر ما سعره ما في عرف ترى بس يعني ما يشتي انه بيبيع الحلال على المصري لا يقول هذا النبي المبعوث قبل كانها نبي باجي الملك فرعون فرعون الساحر عالم بسيط يعني. لا كل ساحر علمي في مصر. لبوه لبوه. أمير الله الله. فلما جاء السحرة قال لهم موسى أنا هنجوب اللي عن تقوفي مكان بيمكن يوم عيد. كان يوم عيد يوم يعني يوم زينة يوم عيد فالساحة بيمكن فيها يوم عيد والناس يحرجون على الفطر. قال لهم موسى ألبوا ما أنتم منقول. قال الساحر قرعته ساحر. فلما أقول قال موسى ما يجتمع السحر قال ها قال موسى هذا هذا هو السحر الصحيح ما هذا عصابةي أنا ما جيت بسحر إن الله سيقبل إن الله لا يسرع عملنا مستقيم الله بأخذ سحركم ولا بيسحب عمل على فساد سحرهم مستقيم ويحط الله الحق بكلماته والله كان الله بيحج الحك يعني بقدرته إرادته لا يحق الحك ويبينه ويبيرو حد وأو كان يامي ووأو كان فيرعون فلهم خلصوا له بحتاجوا هذا الحق وجعلها الحق وأمل الصلاح ودار هم أختصرني ماذا؟ أختصر ماذا جاب القصة؟ يقول الله فما أمل لموسى إلا ذبيرة من قومه كلها معرضة للبحر الحاد السجيبة إلا ذبيرة من قومه يعني من بني إسرائيل قليل منهم على خوف من فرعون وملأهم أي اختلاف؟ دول دي عملوا موسى هم بنو الله كبيره بنو اسرائيل معاد حي من فرعون لا يعذبهم يشتنم يعني يعذبهم بل قتلوا بل اخلط جيل هذه دي يعمل الان من, من بنو اسرائيل وان في عمل في الاول انه هذا من المسلمين يعني هو يعني هو خاف منهم لان عارف الارض يعني متكبر ومسرف في الدماء في الجحيم ما يعني ما بيحسب الدنيا باسرائيل دي بالبري أ... الاسراف يعني بالبري الببري وغير البري لكن الادرياج ما هما اللي الذين ثبتت ادانتهم حق لا لا مشرف ما غير حق بسوت غير حق يعني فهم يعني نعم عند الله يعني عنده بها, بها جبروت رشل... عظيم في مصر دوله مسرفه وقال موسى يعني بخاطر بني اسرائيل إن كنتم تؤمنون بالله فعليه توكلوا إنكم المسلمين. لا تعتمدوا على الله ولا تخافوا من فرعون أهمنه بالله وصدق برسالتي بزالتي واعتمدوا على الله والله بأكفيكم. بأكفيكم من فعله. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا في سن المضال لا تجعلنا يعني, يعني يعدبنا. يحلفتنا يعني يعذبنا في العون ونجينا برحوظكم إلى بام التاثلين وأوحينا إلى مساوى أخيهم أن تبعوا وعالي قومكما بمصر بيوتا ودعوا بيوتكم قبلها وعاليهم الصلاة وضشر المؤنية وحال الله إلى مساوى أخي حارم أنهم يتحدون لقومهم الذين إسرائيلين يجعلون آمنوا في مصر بيوت يجعلوها قبلها يعني يجعلوها محل العبادة يعبدوا الله فيها ويا لا في العباد ولا يعرفهم يعني أنا اسم الله. يعني يقعدوا فيها ويعبد الله فيها. تقيها يعني تبغوا يعني يتحطو. قالوا شوفوا يعني يتبوا لهم أمكنها يعني يتطلب لهم أمكنها ويتجعلها إن بقى هم يحلوا فيها ويقعدوا يعبدوا الله فيها ويجيم الصلاة فيها. الصلاة فيها سيد ولا غيره؟ الصلاة أمه الله قد يسعي على أحد وسند فيها. من يجوا بالشراء معهم يعني، صلّى يعني إيش دينهم يعبدون الله ظهروه دينهم فيها، بروح فيها بزرعوا تحطوا، بدينهم في بيوتهم، نحنا نلعب عدالهم. <تصفيق> وبشروا المؤمنين، الله موسى بشروا المؤمنين لأن الله بايع أجدهم، وباوصلهم، وبايحضنهم، وبايقهر عدوهم. وقال موسى: <تصفيق> ربنا إله عاقيس في العون والأعمال مزينة بالأعمال في الحياة الدنيا. موسى استطاع النصر الدين بعد أربعين سنة وهو وفي ويظلم متجبك بني إسرائيل وبيتهاجم ويا ومساء <تصفيق> مفمريع وعزم دع الله دع الله الله يتعطيهم في العول وملأ يعني هالدولة شنو سودان زينة والأموال في الحياة زينة دي. في يعني ما بأم... بأم... بأم... بأم... بأم الأموال العظيمة ولا... والنفاس ايش العملاء مرحبا تقدم يعني يعني في يعني مصر وما يا رب ماليه بالحصبه الناس اتخذوا هذه وسائل الاضرار للناس والتكليب والظلم ولا اتخذوا رسيله اجينا والاموال ما بيضلوا بها الناس لا من لا من عدل اللي يضل يعني اموالهم يعني في للناس وعن حق وعن هداه و... وصد الناس عن دعوة موسى وعن الحق وظلم بني إسرائيل ربنا طمس على أموالهم عزم موسى ادعاه مغيى على النصر والله أخى الله يعني فتنه وبتلى واختبار ما دخل مصر ما دخل و... والله جاء النصر ووجده واخره ما يبعى إنسان ربنا طمس على أموالهم. يعني حلاص نعتموا تبعد مكانها وعادي يعني من وعادة تلمؤمانهم ولا سياراتهم ولا يعني العين تبعو بها واشتدع على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يرون العذاب العليم يعني موسى قد قد قال إدعا عليهم انهم, انهم خلاص انه يربط على قلوبهم العيد خلال الإيمان لجل الشفاب يدخلوا جهنم يشفع عذابهم ممكن قدرنا مع عبد ما لا أحد واحد ان الله تبتاع. على كفر الله جيه يدخل يهمني العبد. أبلاء الله في دخترهن عازم عازم. الله يجيب الدعوة. يا الله المستعارون. إحنا في على ما ولا لا فتحتاج الى فرعون ودينه فرعون الى فرعون الى فرعون الى فرعون الى فرعون الى فرعون الى فرعون الى في الى فرعون الى فرعون الى فرعون الى فرعون الى فرعون الى فرعون الى فرعون في فرعون الى فرعون الى فرعون الى فرعون الى فرعون الى فرعون يعني ما تقال لهم ما تقال لهم بحد يشتري قتلهن نخل بعض الأذوار أصفر عليهم بخل. حتى إذا أردناه ورق في رأني قال لا اللذين اللذين في آمن وأنه لا إله إلا الذي أمر سيدنا إبراهيم سيدك سعى من قال آمن بلا إله إلا إبراهيم قال راح آمن بس من الملحين نعم تكلينا وقد أعطيني تكلنا بروح تكلنا مشين نعم نعم نعدي السجاح قاعد موسى يا حسين قاول من الحثارة والعذاب. عادنا عادنا. يا الله خير من الديك يا الله خير الديك في, في عبادلة. بدت بدلة على باي تتفق السجاح. يرضي على الساحة يروح الناس. يعني خلاص يستبعدوا فيها في هم يعني في عندهم مثل هذا. يستبعدين هلاك الناس يقول هلاك ولا على ساحل مصر على ساحل هي انا نجي تجي بجد اللي تكون لما حفك اي عليهم اجد الوردان في درؤ الفلق ها قالوا عاد نحل الطين احنا احنا القاضي يا اخي يا الخبر اللي قالهم ان بايع على على مولود بني اسرائيل ان هذا النبي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ان هذا النبي صلى الله عليه ان هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ان هذا الله عليه وسلم يقول لك ان هذا النبي الله عليه وسلم هذا النبي صلى الله هذا النبي صلى الله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 ورزقناهم من الطيبات فما الله عليه متس حتى جاء اهل العلم ناس اختلفوا لما جاء اهل رسول الله بالعلم فما, جاءهم ناس فهم ناس فهم. فما جاء اهل الرسول اختلفوا ناس فهم ناس كفر <تصفيق> لا ربك يقضي بينهم يوم القيامة <سؤال> في كانوا في يختلفون إذا لم يصدقوا بالأنبياء <سؤال> ولم يحذبونهم يحذبونهم يوم القيامة <سؤال> يعذبهم صدقين وإذا عذبهم يكذبين يعذبهم صدقين يعذبهم نحن كيف أولهم وضع صدق وهم دخلوا أرض المقدسة لا في عادي وشعة؟ دخلوا أرض المقدسة بعد يعني في الشاب محدهم بعد فترة أولا بعد فترة هم جلسوا في عنال أسف ما كتب الأنبياء هم لا بعد ما دخلوا دعنا في المدينة قال من أنبياء بعد موسى أول نبي بين إسوالي يعني هو هل يوسف مجال النبي ما جاء موسى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 فإن كنت في شك مما أنزل لأنيك، فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك. لقد جاءك الحكم من ربك فلا تكون من المُتَرِمِين. الذين ما هم في شك من القرآن ما أبلى. المبع جا جاءك يعني أسمع يا جاره يعني ما أبلى. يبقى اقتطاب الواحد والنصيئ يسمعوا يعني. لا فيها. عند عند على لأنهم يدوم إن لا الإسلام انتشر ولا صادف قبول والدعوة الثلبي. فالهلاث قدروا أنه بأنكس في الدين ولا يجبوا شك في أنه ما هو دين حد حضروا في دعوة النبي من تشارت وراسط يقول ولا مشجين استجاب لها وطبلها عادة وكفروا بها فالهلاث قدروا أن السبب أنها ما هي دعوة حد هي دعوة حد ورسوا الله حقا وبرغان حق من عند الله إذا معكم شك فأسألوا أهل الكتاب علماء أهل الكتاب ويخبر لكم أنه ندينا الحد مع الأحباب أترضى الأحباب أترضى أقصى ها هم شك في له قصة لا اجدها مشكله في الدين الاصل حيث سلمتها فانا انا ما من دي دي في دي دين أنا قالت مسلمه قالت مسلمه قالت مسلمه قالت مسلمه قالت مسلمه ناس مسلمه قالت مسلمه قالت مسلمه قالت مسلمه قالت مسلمه قالت مسلمه قالت مسلمه قالت مسلمه قالت مسلمه قالت مسلمه قالت مسلمه قالت مسلمه قالت مسلمه قالت مسلمه وكذا من النبي صدق ما هم اللي يصدق ان يلحق ما بلا شيء قام الام غيره اياك ما ما نصور لا ولا من الذين يخدموا بايات الله فتكونوا من الخاسرين غيره مم. ولا لا تكونوا من الذين لا محمد لا من تكون... الذين بايات الله فتكونوا من الخاسرين يعني اشتم غير لا الله مم. إن الذين حكت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل ايه حتى يرى العذاب عليهم. تفضل عندك براش معذور عظيم ولا أبدا. بقينا على محمد. وقَطَعَ طَمَعَهُ إيمانهم. العدد كثر الله حفظهم خلاص. أسرأكم. تحدث عليهم كلمات ربك. يعني يعني إنهم لا يؤمنون. يعني, يعني بعد الله قال لهم ما هو مؤمن وما هو ولو جاءتهم كل ايه ولو, ولو كل آية. ما هي ما راضي الموسي لو جات مثل ايه موسيل مثل ايه مثل مثل ايه سلام مثل ايه مثل <تصفيق> <مهم راضي مم. تصفيق> ايه مثل ايه مثل ايه مثل ايه مثل ايه مثل ايه مثل ايه مثل ايه مثل ايه مثل على إيمانه ايه مثل ايه مثل ايه مثل ايه مثل ايه مثل ايه مثل ايه مثل لو مثل ايه مثل ايه مثل ايه مثل ايه كان من الله أن هذه ايه لكن ما بمهو بساله ما بلا في نيته يريد يحب ان الله يعطيه ايه تبني اعذار <جوبي> تبني اعذار قالوا النبي هذا الله ما هو والله جاتنا والله ربنا استاذي جون ترى من القوم قال هذا قوم موسى وعني قوم في... علي قوم موسى عاشوا عندنا و فهمنا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 عندنا خفع التكليف خلال السورة خلال السورة خلال السورة ثم لا كانت قرية آمنة خلال فعال إيمانها إلا بولوني سلمين آمن تفعون على طرسة العاهزة ومستعدهم إلاهزة كل أهواني ما ليووا يؤمنوا لا يزدهم العذاب العليم ولا يمتبعوا ولا انا بدي على من عذاب الله إلا قبل 9 عام قبل ما ينزل على عذاب بدي لما بدي اقلع على القروح بعدين يعني امنع مع الله ما قال عاد النبي ينزل العذاب يعني ما جاء هو ما هو بده عذاب لا ما بده ما بده يعني ما ادري انهم بده ياخذ ديكو حابو حابو يفروا على راي الدعم حابو على يعني لا تمام را... ها انما تنزل بالانكشاف عندك الشخصات ما, يتبقى... ما... ما بدي شيء اوائل على البلدان دعمه بالاوائل بي... هو... <تصفيق> على ومن بعد ما صاغ له الاجر يا مرجيه سلام يا مرجيه سلام الا لما نسلم على في الحياه اليوم تعناه لأنهم استمدوا على ففرهم ويجيبهم أجلت ضدنا لها لأنهم يختار موضع أحناهم جمعهم يهدفهم وَلَوْشَيْ أَرَبُّكَ لَآَمَنَنْ فِي الْأَرْضِ كُنِّهُمْ يَمْنِنْ عَلْكَ فَأَنْكَ تَكْلِيهُمْ نَسَ حَتَّى مُؤْمِنِينَ كان يبي حريص على أن يأمنه وليه أمنه وغلاشه إخاذ منهم وفي إباية نفسهم وهم تابعنا ليس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 وقت بيشه عن العلم لا يعدهم يعني المدالية في العزب النزل حتى عليهم عزب السجارة ودعوة الله وكذبوا وقلت بطبع على قلوبهم ولا عزب الله موفق لهم الله يعني بأضافه وفعلمه وقلت على الله ما أمراضين يقولون ياتهم كلها لا باذن الله يعني لا الله بعلم الله قل <تصفيق> انظروا فقال الله يقول نبيه من القرش انظروا ماذا في السماوات والأرض من الآيات ويا الله وما تقول الايات والنظر عن قوم ذا الظلم لكن وش با وش با وش با وش هم في هذه الآيات النذل القوم ما هم راضين منه لا له ف يعني ما ما متبعين وش بس وش بس وش بس بنيان لا بنيان ما هم ما خارج ما يعني ما المحافظ عن... الايات السبب انهم تبدين ما هم راضين منه فهذا اللي يقوله أنزل آيات من دون حلم قبلهم قال مع البقيع إلا يريعون العذاب نزل مثل ما نزل الأمام الخذبة من قبلهم. كل فنتظرون إني معكم ولا من نظري. قال يقول محمد انتظروا نزل العذاب على من نظر معكم ننزله. ثم نجي رسلنا غل دين آمن. إذا نزل العذاب الله في نجي رسله في المؤمنين نجي تآمن لهم. كذلك حتى العيناء ننجي المؤمنين. رح ك الله في المؤمنين العذاب. إذا نزل عذاب على المفيد من بنجي ولا يفيدهم مؤمنين ومصدقين بدعوة الأرسل يعني حد الوعد يا سيد وعد الحد وحق لها لأن الله نجيهم قل <تصفيق> لي يا أيها الناس إن كنتم في شكل من ديني إلا أنتم في شكل من ديني الذي أدعوكم إليه فلا عبد الذين تعبدون من دون الله إلا في شكل من ديني أنا مرع عابد أسلامكم لكن تعبدوها من دون الله ولكن أعبد الله ولكن أنا عبد الله الذي ترتقى وأمر جئ أنا أكون من المؤمنين. لأن النبي يقول لهم إن أمر أن يعبد الله ويكون الذي يرتق الناس اللي هو رب حق وأنا أكون من المؤمنين وأنا مسألك الدين حنيفة وأمر رح الله أن جي والجاهل للدين حنيفا يعني ما يلعب بيتها أصلا يعني الجهل الدين الحد يتوجيها بوجهتها وبقلبها ب... عبائة كلها ندّينا الحق عباده الإله الحق يميل عن العبائة كل الآلهة المعبودة من الدول الله الباطل <تصفيق> ولا تكون من المشركين الله يقول أنها لا يجب من المشركين ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعوك ولا يضبط يعني لا يعبد الآلهة اللي عبدت من دون الله وهي لا تنطع لكنك تتعلم من اجل ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك الخير تكون لديك ان تكون الله ان ما لديك ان تكون ويرفع ان تكون الله بس تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان قل يا ايها النازل قد جاءكم الحب من ربكم قد جاءكم بدينا الحب فمن اهتدى فإنما يهتدين نفسه ومن ضل فإنما يضل عليها يقول لهم كذا نفع نفسه من اهتدى فإنما يضل لب... عليها ومن ضل فإنما يضل عليها يعني فننبه على نبهه وهو المسرعان هو باي نفسه. نفسه. وما عليكم بوكيل يعني ما انا محاسبك على عمالكم ولا على ذنبك شيء نبدل ببلغهم بس الله حبيب. هو لكم لكم على الله هو على اعمالكم واتبع ما يوحى اليك يا ابو النبي واتبع ما يوحى على علاقه ما بيحاكي التكليف ولا اقدار ولا و... حتى يرضى الله رناح وهو خير يرضى الله, الله. الله وبين قومك يعني حكم الله وينصرح عليهم اللي حكم الله اللي هي خل نبطل وينصر الحكمة ويانا صار الله عليهم ودهاهم قس المشايخ خم وقس الدهاك خبدين وخير يوم بدر وآخر في آخر أمر دحر عليهم وعد حتى الله. الله ما الله إيش ما الله من أجل الله هو يرجيه ابو الخير حكام صدق الناس دياني واش ب ها قد بي خطيب نسيب ها الله خلينا الحاكمين من نراغي حب بحب ما بي ولو تحكم بين الناس و فيها